لا خير في كثير من نواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك الله فسوف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 Inna Allah la yagfiru an يُشْرَكَ bihi wa yagfiru ma doun ذalike limen yashak wa man yushrek billahi faqad zalala 1. مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهِ 2. وقال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَهْدِينُهُمْ وَلَا أَمْرًا لَّهُمْ فَلْيُبَتِّكَنَّ آذَانَ الْأَعَامِ وَلَا أَمْرًا لَّهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ قُلِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا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 لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَنْ يُجْزَىٰ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نصيرا.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 نس إَِّاتِلَ تُقتُونَهَُّ مَا كُتِبَ لَهُ وَتَرغَبُونَ أَتًا كِخُونَّ وَالمُْتَبْضَ فينَ مِنَ الودانَان وَالمُستَضغَ فينَ مِنَ اللِدانَانِ وَآن تَقوم للِلَّتَمَا بِالقِصط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 وَصْلُ الْخَيْرِ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحْ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ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 الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين اي بتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا.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 اللهَّ جَامِع المُنَافِقينَ وَالكَافِرينَ فيِي جََّ مَ جَمَا الذيَّينَ ييتَرََّّسُونَ بِكُم فَإِن كَانَ لَكُمْ فَدْحُم مِنَ اللَّ قالَاُوا أَلَم نَكُمْ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 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَى لَا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُجْلِلِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا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 إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُو عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَذِيرًا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 أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيْنًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تَنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوهُ مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ زَهْرَةً فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ زَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا زَاءَتِ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا وَاذْكُرْ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ 11. وقلنا لَا لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 12. فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَتْلِهِمْ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٍ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَامَ الَّذِي يَبْتَهِنَا عَظِيمًا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 وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِي قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا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 1. Inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wa nabiyin min ba'dih. 2. Wauhayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yahqub wal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 Lakin illahu yashhadu bima anzal ilaik Anzal huo bi'ilmih Wal malāikata yashhadu Wa kafa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 إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ نَمْخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ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 Inna mal masi'i u'i isi benu marjem rasulullahi wakalimatuhu alqaha ila marjemu waru'un minh. Fa'aminu billahi warusulih. Wala taquunuo sela sa. In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 لن يَسْتَنكِفَ المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأَمَّا الذيينَ آممَنُوا وَعمِرُوا الصَّالِهَاتِ فَيُوَفِيم أُجُورَمُم وَيَزيدُون مِن فَضلِه وَأََّا الذيذينَ سْتَن كَفُوا وَسْتَكْبَعوا فَيُعَذِبُ ما زَابًَا أَلِيمَ وَلَا يَجِدُون وَلَا يَجِونَ لَهُم مِنْ دُون اللَّهِ وَليَو وَلَا نَوصير يا أي وََّ سُقَدِ جَ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 فَإِن كَانَتَ أَسْنَتَيْنِ فَلَهُمَ السُّلُسَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنسَيَنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ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 ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا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 ِّمَ لَيْكُم الْ المَيتَة والالدَّمُ وَلَحْمُ الْ الخزِير وَماءُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَْمُن خَنقَ وَالْمُن خَنقَة وَمَوقُذَة وَْمُتََدَّة وَ نَّطحَة وَمَا أَكَ السَّبُعُ إِللاا مذاَكَيتُم.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 وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاتَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَخَدٌ إِن الغِط أَلَ مَسْتُمِسَ أَفَلَم تَج مَا أَ فَتََّمُصَعيدَ طَيبَا فَتََّ مُ صَعيدَ طَيبًا فَمسَح بوجُهِكُم وَأَذكُم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم من امته عليكم لعلكم تشكرون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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا وأقرب الله. ان لا تعدلوا يعدل هو اقرب للتقوى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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم, فكف أيديهم عنكم الله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 لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَآمتُم بِرُسُلي وَعَزَّْتُمُوم وَأَقَُدتمُ اللهه قَرضًا حَسَنَلَأكَِّرًا النَّ غنكُم س آاتِكُم وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الذيَّذينَ قالَاوا إِا نَصَارَ أَخَذْن مِيثَاقَهُمْ فَنَسُ حَظًا مِمَّا لُكِرُوا بِهِ فَأَغْرَينَ بَيْنَهُمْ فَأَغْرَينَا بَيْنَهُمعَدَوَتَ وَالبَغْضَ أَ إِلَ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 بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا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 وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ دُخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَذْبَارِكُمْ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 فَإ يَخْرجُ مِهَا فَإِنَّ دَ خِرُون قَالَ رَجُلانِ مِن الذيذينَ يَخَافونَ أَنمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَدِخُلُ عَلَيهِمُ البَاب فَإذا دَخَلْلتُمُ فَإِنَّكُم غَالِبُون